فَلَا تَغُرًَّاكُم الحَيَةُ الدُّنْيياَا وَلَا يَغكُ بِاللهِ الغَرُور إِ الشَّيطانَ لَكُمْ عَدُون فَاتَّتحِذُهُ عَدُوى إِ ماَا يَدْعوا حِزبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْقَابِ السَّعي الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير أفمن زين له سوء وعمله فرآه حسنا فإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حسرا الله عليم بما يصنعون والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك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 لا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير